كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ, وأنزل معهم الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ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 أمْ حَصبَُ م أنن تَدَخُل الجَن نتَولَم ما يتِكُم مسلُ الذي نَخَلَ مِ قَبلَلكُم مَس